معي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا بالمنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد الساكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد ما بينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا ابا الزهراء لم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسن محمد يازي يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد الساكينة قال يا نبي